فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا بِسَفَرٍ هَذَا نَصْبَى قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينا إِلَى الصَّخَرَة فَإِنِ نَسِيتُ الْحُوت وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْقَانُ أَنْ أَذْكُرَ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا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 قال حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا